وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحشات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب ا ا ل آ خ ر ه اخزى وهم لا ينصرون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 استقاموا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أن لا ت خ ا ف و ا ولا ت ح م ن و ا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ت ي كنتم توعدون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 اسماء ي أ و ومن ن آ ي ت ه أنك الله أ أ ر ض خاشعة فإذا ز ن ا ع ل ي ا ا ل م ا اهتزت ء وربت إن الذي أ ح ي لمحي ا ا الموتى ه إ ن ه ع ل ى كل شيء قدير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 وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين ش ر ك ا ء ي قالوا اذنا كما منا من شهيد وضل عنهم